بِسمَِّ نِ الرَّحنَ لِ الرَّحم وَُّحَا والَّ إ سَجاس مَا وَدعكَ رَبّكَ وَمَا قَلََا وَلَآكَِة خَيرلَكَ منِ الأُول وَلَ سَفَ يُّكَ رَبّكَ فَشَّ أَلَمْ يَجِدْكَ يَكِيمًا فَآوَاهُ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَاهُ وَوَجَدَكَ عَائِنًا فَأَغْنَاهُ فَأَمَّا الْيَكِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا الزَّاسِ